لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلون أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف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 ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا واللائي يئسن من المحيض من نسائهم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 ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته, يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا اسكنوهم من حيث سكنتم من اجلكم ولا تظالموهم ولا لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأفق عليهن, عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فأتوهن أجرهم وأتمروا بينكم بمعروف. وَإِنْ تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو مِنْ من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اللَّهُ الله لا يكلف الله نفسا إلا مَا ما سَيَجْعَلُ سيجعل الله بعد عسر